الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضياً واجتناب ما كان عند الله مسخطاً وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم هذا كالفصل في معاملة الحكام على طريقة أهل السنة والجماعة هذا كالفصل في بيان منهج أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمور قال الشارح رحمه الله تعالى أيضاً الشيخ عبيد أقول هذه المسألة هي محل نزاع وخصومة وحرب ضروس بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل الأهواء من خوارج ومعتزلة وجهمية هذه مسألة مسألة معاملة الحكام من مسائل الخلاف القوية قوية من حيث ما تأخذه من حيث لا من حيث أدلة المخالفين ولا من حيث أدلتهم فهي هباء منثر لكنهم يقيمون الدعاية القوية لمنهجهم فمن أطول الحروب بين أهل السنة وبين المبتدع من خوارج ومعتزلة وغيرهم كيف نتعامل مع الحكام قال في أهل السنة يدينون لله بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم من المسلمين يدينون يعني يعتبرونه من الدين يدينون يعني يعتبرونه من الدين يتدينون به لله ويتقربون به إلى الله لأن من القربات الطاعة والعبادة مما عنها الطاعة عموما الطاعة في الأوامر وفي الشناب النواحي فما أمر الله به في جانب العبادة المحظى وفي جانب المعاملات وفي جانب كله طاعة لله تبارك تعالى ولرسوله فهي عبادة فهم يدينون بهذا الباب بهذه المعاملة بالانضباط بالضبط الشرعية يرونه دين قال يدينون لله بالسمع والطاعة لمن والله الله أمرهم من المسلمين برا كان أو فاجرا سواء كان الحاكم حاكم بر تقي عادل أو كان منحرف فاجر أو ظالم غشوم قال في العسر واليسر والمنجد والمكره في جميع الأحوال السمع والطاعة لولاة الأمور في جميع الأحوال اشتدوا ظلم وكذا قصروا ما زالت السمع والطاعة باقي في غير معصية الله هذا الضابط مهم دلت عليه الأدلة وعشار إليه المصنف لما قال واشتنا ما كان عند الله مسخرا لما قال الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا إذا أمرون أمرنا بما لا يتعارض مع الشرع واجتناب ما كان عند الله مسخطا. إذا أمرون بما يغضب الله، بما يسخط الله، بما لا يرد الرب، لا نضيعهم، لكن لا نخرج عليه. لا يتحول الأمر إلى انتفاضة، ثورات، أو مظاهرات، أو غضب شعبي أو لغير ذلك من التعبير اليوم الموجودة. فقط نشتري ما أمر. أنا به من معصي. إذا فتح أبواب الربا أو فتح يعني أي باب نباب سواء وجهها على العموم أو لك على الخصوص لا طاعة لمخلوق في معصية الله من غير أن تنزع يدا من طاعته ومن غير أن تحول الأمر إلى فتنة وحرب في داخل البلاد اكتفي خاصة لنفسك وتمسك بالحق واجتنب المعصي وإن يعني تعرضت لشيء من الأذى في جراء ذلك لكن أجر عند الله تبارك تعالى قال وقد دل الكتاب والسنة المتواترة على هذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأضعوا الرسول وقول الأمر منكم وأول الأمر منكم وهم الحكام والعلماء كذلك هم الحكام والعلماء وفي هذه الآية الرب تبارك وتعالى ذكر الطاعة لله قال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ثم ذكر الطاعة الرسول فقال وأضعوا الرسول ثم لم يقل وأضعوا أول الأمر منكم بقى بل قال وأول الأمر منكم وأولي الأمر منكم لم يجعل لهم طاعة مستقلة وإنما جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله فإن جاءوا بما يخالفوا ذلك لا يطاعوا وإنما يطاعون في هذا الحد قال وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره فيما أحب وكره ولو جاءت يعني الأمور بما تسوءك وتؤثر على اقتصادك ونقص من مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحثيف وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإن, ضر يعني وإن كان ظالم غشوم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطعب قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والضاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا ضاع هذا الحديث الصحيح إذا أمر الإنسان بمعصية الله لا يضيع ما عجل ذلك واجب عليك الالتزام تدينا لله بضاعة من ولاه الله عليك قال وقال صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه والي إذا كان عندك والي يحكمك ألا من ولي عليه وال. فرآه يأتي شيئا من معصية الله رأيت هذا الوالي يأتي شيئا من معصية الله قال يشرب الخمر يسرق الأموال يظلم في الناس فليكره ما يأتي عليك أن تكره المعصي ولا ينزع عن يدا من طاعة هكذا يقول الناس تكره المعصية تنقم عليها لله تبارك وتعالى على المعصية لكن لا تنزع يدا من طاعة ما زال حاكمك وولي أمرك تجب له الطاعة ما لم يأمر بمعصي قال الشارح رحمه الله وقد بين أهل السنة أن ما يصدر عن ولي الأمر له ثلاثة أحوال إحداها أن يكون طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يجب لهم فيه السمع والطاعة طاعة لله وطاعة لرسوله لو أمروا بأوامر فيها موافقة للشرع هي أنت مأمور بها أصلاً في شرع كما لو أمروا بإغلاق المحلات للصلوات لو صدر قرار بإغلاق المحلات من أجل الصلوات هذا قرار عظيم جداً وكان ينبغي أن يفعله المسلم أصلاً من غير صدور قرار لأن القرار صدر من 1400 عام لكن إن أمر به ولي الأمر فهذا لا شك أن طاعته فيه ملزمة إلزام على إلزام قال الثانية ما كان مندوبا إذا أمر بأمور من المستحبات أو ما هو محل اجتهاد محل اجتهاد مسائل خلافية القاضي الحاكم اختار مسألة معينة قال هذا القول ولي يطبق مسائل مسائل الخلاف من الفقهاء. قال بعضهم يجوز قال بعضهم لا يجوز واختار هذا القول وقال هذا الذي يطبع، فهذا كذلك تجب لهم فيه السمع والطاع لكي تخلوا كل واحد على اجتهاده، لا تلتأم الأمور لو تركنا كل إنسان واجتهاده واجتهاده لا تلتأم الأمور فإذا لابد من قول واحد يحسم المسألة فيما كان من الأمور العامة قال كذلك تجب لهم فيه السمع والطاع جمعا للكلمة ودفعا للفرقة فإن اجتماع الكلمة مقصد شرعي وافتراقها مذموم، افتراقها مذموم ومقوت لأنه باجتماع الكلمة على من والله الله الأمر تؤمن السبل وينصر المظلوم ويشيع العدل وينتش الأمن في البلاد والعباد، فلا بد أن تبقى لهم هيبة ومكانة حتى أنهم إذا قضوا في مسألة خلافية بقرار ويعني يجب أن يسمع لهم ويطاع وأن يترك الخلاف من أجل أن تؤمن الأمور، ولما صلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في ميناء 4 ركعات وعثمان بن عفان خليفة راشد رضي الله عنه لكن ما فعله كان خلاف السنة السنة القصر في ميناء في الحج يعني السنة القصر لكن عثمان أتم وهو العلم اعتذر لعثمان وتأول له تأويلاته لكن ما هذا ما حصل أن عثمان أتم صلى 4 ركعات بدل القصر فيعني هذا الكلام انتقده ابن مسعود انتقده ابن مسعود يعني قال هذا غير صحيح وغير صواب والأفضل أن يصلي والسنة أن يصلي ركعتين مش أربعة فلما جاءت الصلاة صلى مع عبد الله بن مسعود قالوا يا عبد الله صلى أربعة وقال يا عبد الله مسعود تنكر وتصلي قالوا من الخلاف شر قال الخلاف شر دخل في المؤسس صلى مع الجماعة مع أن يرى النصائح صلي اثنين مش أربعة لكن إمامك صلى الله أربعة خلاص صلى أربع هذا القول مرجوح في نظر عبد الله بن مسعود قول ضعيف لكن جمعا للكلمة جمعا للكلمة ودفعا للفساد هكذا كانت عقول السلف رضوان الله عليه فقال الخلاف شر فلو قضى القاضي في مسألة فيها خلاف فليقع طلاق الحائض أو لا يقع وقرر القاضي في المحاكم حكم واحد خلاص ينتهي الأمر ينتهي الأمر مع أن خلاف خلاف مشهور لكن خلاص حسن لا بد من أن يسير الناس على خط واحد. هل يقع طلاق الثلاثة دفع واحدة؟ أنت طالق طالق طالق يحسب كم واحدة ولا للثلاث؟ مثلاً خلفي اختار قاضي أنه تحسب ثلاثة. خلاص إذا تركنا كل واحد اشتياذ واحد يحسب له طلاق واحد يحسب له طلاق واحد يحسب عليه واحد يرد زوج واحد يردش يصبح الدنيا فوق. فلا بد أن يلتئم أمر الناس في هذه المسائل العامة على قاعدة واحدة إذا اختارها ولي الأمر قضاء على الخلاف حكم الحاكم يقضي. على الخلاف وهذا من غير أن يمنع أن ترجح أن تراجح من ناحية علمية من ناحية علمية بحثية يعني نرجح الراجح نقول هذا قول ضعيف والدليل كذا وهذا مسألة علمية تطرح على طلاب العلم لكن من حيث التطبيق العملي تدفع إلى المحاكم إذا جاءك إنسان في استفتاك في مسألة قلنا لا اذهب إلى القاضي الحمد لله القضايا يعملون بشرع الله في هذه الأبواب صلى الله يجعلهم على الشريعة في كل باب لكن تدفع المسألة إلى من ولاه الله هذه المسألة يتولىها هو وتعفي أنت نفسك في المسائل الخلافية لا يبقى فيها الخلاف إذا كانت من المسائل التي للقاضي للولي لولي أمر فيها قول لا بد من أن يحصل الخلاف هذا الحالة الثانية الحالة الأولى إذا أمر بطاعة الله الأمر الحالة الثانية إذا أمر, أمر من الأمور المندوبة ألزم به الناس أو يعني من الأمور التي فيها خلاف فاختار فيها قول يتبع الحالة الثالثة ما كان معصية لله ولرسوله إذا أمر ولي أمر بمعصية إذا كان معصية لله ولي رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا طاعة لهم فيه لا يطاعون لأن المرء مأمور أن لا يطيع الخلق إلا فيما هو طاعة لله عزج. إنما طاعة في المعروف كما قال النبي عليه السلام إنما طاعة في المعروف نعم نعم ولا نفس الشيء يكره كما بالحديث يكره ما يفعل من معصية الله ولا ينزي عنا يد من طاعته كما قال النبي عليه السلام ألا من ولي عليه وان فرأاه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزي عنا يد من طاعة ويبقى باباً نصيحة على الظوابط الشرعية المعروفة لمن قدر عليه قال إذن في في, في هذا الباب لا يضيعه إذا أمر بمعصية كما أنه منهي أن يطيعهم في معصية الله تبارك وتعالى. قال وقد بسط الكلام في هذه المسألة. الشارح يقول قد بسط هذا الكلام في هذه المسألة في إتحاف البشر كتاب عنوان إتحاف البشر. قال هي رسالة خاصة في هذا الباب هي للمصنّ في نفسه وفي غيرها من مصنّفاتنا. فليرجع، فليراجع ذلك من شأن تكلم وبسط فيها. وغيره من العلم لم يترك هذه المسألة مهجورة مكتسورة كما كان يفعل من الحزبيون لما كانوا يسيطرون على الاعلام الديني لما كان الحزبيون مسيطرون من يسمون بدعاة الصحوه في ذلك الزمان كانوا مسيطرون على الإعلام الديني انصح حتى تسمع وانا أعلي به سواء كانت على القنوات التلفزيونية أو كانت يعني حتى قبل الانترنت هذه أشرط الكسيت وكانوا يسيطرون على الاعلام الديني كانت هذه المسألة مدفونة مع أن ادلتها في الصحيحين بل في القرآن في الكتاب الله تعالى وفي الصحيحين أدلة هذه المسألة لكن كانت من المسائل التي لا تطرق على الناس ولا تعرض على الناس ولهم في ذلك غرض لا يخفى على من يعرف المنهج الحزبي ومن الذي يريده من المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى آه والامساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا مسألة جديدة والإمساك عن تكفير أهل القبلة الأهل القبلة يعني الذين يصلون إلى قبلتنا يسمون أهل القبلة والامساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدث ما لم يبتدعوا ضلالا قال الشارح أهل القبلة هم المصلون وهذا يشمل كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام صلاة إلى آخر الدعاء من الإسلام فهم أهل القبلة والشيخ رحمه الله يعني المزني بهذه الجمل يقرر قواعد في التعامل مع أهل القبلة كيف نتعامل؟ كيف يتعامل المسلم مع أهل القبلة الذين يصلون إلى الكعب؟ فذكر أولاً الإمساك عن تكفيرهم لا نكفر المسلمين لا يجوز تكفير المسلمين وهذا معناه أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب الذنوب والمعاصي لا يصير بها المسلم كافراً لا يصير بها المسلم كافرا قال الشارح ولا بد من قيد ما لم يستحله. الذنوب والمعاصي لا يكفر بها الإنسان إلا إذا استحلها استحلال عقدي في قلبي أعتقد أنها حلال. هنا يكفر لأن ذلك مصادم للشرع ومضاد للشرع. فمن قال مثلا الزنا حلال أصلا مش حرام أنت محرمتوه من عندكم هذا يكفر لأنه مصادم لي للشرع مصادم لأمر معلوم حرمته من الدين بالضرورة. فمن حرم الحلال المعروف حرم الحلال المعروف كمن أحل الحرام ومن أنكر واجب من الواجبات المعروفة من الدين بالضلورة المعلومة كمن يعني أحل الحرام فمن قال لا يوجد صوم رمضان مش واجب صوم رمضان مستحب اللي بيصير مصير أنت مجعلته حرام كمن قال الزنا حلال هذا مصادم للشرع هذا يكفر لكن من انتهك حرمة رمضان عمليا أفضر لا يكفر مع أنها جريمة عظيمة نتكلم عن رقم من أركان الإسلام صوم رمضان هي جريمة شنيعة في غد الشنيعة لكن لا يكفر الإنسان بمجرد هذه الجريمة كذلك الذي يشرب الخمر أو لا يزن أو يزن يزني لا يكفر بمجرد ارتكاب هذه الجريمة رغم أنها من الكبائر ومهدد بالعقوبة وإيمانه ضعيف إلى آخر ذلك من الكلام وله عقوبات مقدّر بالشرع لكن لا يصير بذلك كاف إن بأمور معينة تعتبر كفر تسب الدين والذبح لغير الله وتدرس في أبواب الرد أو أن يستحل الحرام أو ينكر الواجب المعلوم من الدين بالضرر لذلك قال نقول ما لم يستحل الإنسان لا يكفر بالذنوب ينقص إيمانه لكن لا يكفر بارتكابه الذنوب لمجرد ذلك قال فإن من أتى كبيرة من الكبائر وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله له حالتان حينما يرتكب هذه الكبيرة إحداهما أن يأتي ما يأتي من كبائر الذنوب والأثامي معتقداً تحريمها هذا هو مازال على الظن أن حرام إنما لغلبة الشهوة لغلبة الهوى لضعف إيمانه لا لمصادمة الشرع فهذا فاسق ولا يكفر هذا يعتبر الإنسان فاسق لكن لا يكفر قال لا يكفره إلا الخوارج هذا مسألة طرحت في غير مجلس أن من عقيدة الخوارج تكفير صاحب الكبيرة أنهم يرون أنه كافر قال لي أن الخوارج يكفرون بالكبيرة هذه الحالة الأولى ارتكبها لمجرد غلبة الشهوة أو الهوى أو لفسقه وضعف إيمانه الثاني أن يأتي من كبائل الأثامي وعضائم الذنوب مستحلاً لها عن علم مستحلاً لها أن يعرف أن الله حرمها وهو يعاني عن علم عامدا عاقلا اجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع فهذا كافر من فعل المعص واستحلها وهو أعلم أن الله حرمها فعلى ذلك عامداً عالماً هذا يكفر لأنه مصادم للشرع بل لو لم يفعل ذلك لو أن الإنسان عمره ما يقول الزنا حلال والخمر حلال عمره ما شرب خمر هذا يكفر يكفر لأنه مصادم للشرع مكذب لله ولرسوله في تحريم هذه المحرمات هذه النقطة الأولى من كلام المصنف الإمساك وعن تكفير أهل القبلة ثم قال ثانياً البراءة مما أحدثه أهل القبلة المسلم إذا ارتكب جريمة بدعيه أو فسقية نتبرع من هذه الجرائم قال البراءة مما أحدثه أهل القبلة فإذا ورد على مسلم شيء بين إخوانه المسلمين وكان هذا الأمر ليس له دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع فإنه محدث محدث مبتدع مخترع كله بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإذا أتى المسلم ببدعة عالما معالدا فإنه يتبرأ منه هو نفسه من أتى ببدعة يعني من غير خطأ إنما عامد إليها ونصح وبينت له الأمور وركب ظلالته هذا يتبرأ منه ويهجر إذا قدر على هجره إذا قدر على هجره يهجر ويترك يجتنب للشر الذي فيه قال إذا قدر على هجره ولم تترتب على هجره مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة هذا يختلف من حال إلى حال كما سيشرح قال وهذا ينظر فيه من وجهين إحداهما إذا كانت كفة راجحة لأهل السنة ولهم قوة الشوكة والصولة والجولة فإنهم يذلون أهل البدع يقصد بالهجر ويغلظون عليهم القول ويجلبون لهم أو يجذبون عليهم بخيلهم ورجلهم استنكارا وإذلالا لهم وتحذيرا منهم هذا كله يفعله أهل السنة بأهل بدعة مزار يفعلون ذلك لكن إذا كانت الوضع العام للمجتمع أنه سني يحترم السنة وعلماء السنة ويحترم عقيدة أهل السنة سيتجاوبون مع هذه المعاملة المبتدع وحينها ستكون هذه المعاملة قاسية على هذا المبتدع. فالهجر دواء عظيم جدا وباب عظيم جدا الهجر ووجتناب أصحاب الفسوق والمعاصي والبدع والبرلات أثره عظيم جدا إذا توافق عليه المجتمع بكامله يصير الضال ببدعته أو الفاسق بفسقه يصير في الشوارع ولا يكلمه أحد ويلقي السلام على الناس لا يرد عليه أحد ويمر الناس عليه لا يسلمون عليه هكذا كان الأمر في عصر السلف. هكذا كان الأمر في عصر السلف إذا صدر صرح إماماً أئمة المسلمين وقالوا فلان سيء يهجر حتى ربما أرحامه وأقربه قريبه يهجرونه حتى يأتي للموت ويدفن على يد أفراد قليلين كما حصل مع الكرابيسي وكما حصل مع الحارث المحاسب بالكاد دفنهم ثلاثة أنصار والله حصل من يدفنه لأن رمّم تدع بدعة حذرة منه وكان المجتمع مجتمع السني فنبذوه. حتى مو ومنبوذين بالكاد يعني القوم من يشمرهم ويدفنهم هذا لقوة المجتمع لكن الحالة الثانية قال حتى هذا كله لحماية المسلمين من شره لحماية المسلمين من بدعته واليوم نحن فينا هذه المجاملات يجد الإنسان يعرف أن هذا تاجر مخدرات ويبيع ويسلم عليه ويضحكون له وبعضهم يفخر برفقته ويجي. هذا خلل خطير يعني خلل خطير أعطى تمادي للفساق كما أعطى تمادي لأهل البدعة أعطى تمادي لكل منحرف سواء في جانب الفسق تجد يعرفون التاج المخدرات ويخشوا على الناس ويطلعوا يسلموا عليه ويعزموا فيه ويعزم فيهم وهذا من من من ضعف الولاء والبراء في هذا الباب قال حتى يحال بينهم وبين المسلمين لا يفسدوا عليهم دينهم يقصد أهل البدعة الثانية أن تكون المسألة عكسية يقصد حال المسلمين والعموم المجتمع ضعيف في هذا الجانب وهي أن تكون الكفة الراجحة وقوة الشوكة والصولة والجولة لأهل البدع أهل بدعهم الغالبون على الناس يحبونهم ويثنون عليهم والناس يحسنون بهم الظن هذا يوجد في كل يعني تقلبات في كثير من تقلبات الأحوال وفي مجتمعات كثيرة لأهل البدع من متصوفة ومن خوارج أو من من إخوان أو لا قد يكون في موضع من المواضع لهم صولة وجولة ومكانة في قلوب الناس واحترام ويكون أهل السنة هم الضعفاء يكون أهل السنة هم الضعفاء فعندها أهل السنة ماذا يفعلون لا يمكن الهجر لا يمكن الهجر الكامل الآن إنما ستهجر أنت تحمي نفسك ستهجر أنت هذا الرجل تبتعد عنه وتهرب منه لكن إذا صدر فتوى بهجره من سيبالي بهذا الكلام قال إذن أهل السنة يكتفون برد البدعي البعض لا يسكت عليه ولو صدر من أكبر كبير لا يسك... لا يرد عليه لا يسكت عنه قال في اهل السنة يكتفون برد البدعي والمحدثات حتى يصفوا دين حتى يصفو دين الله تبارك وتعالى حرصا على صفاء هذا الدين من هذا الكلام الدخيل يردونه يردونه هذا الكلام ويبينونه بطلانه بالحكمة والموعظه الحسنة حسب ما يقتضي الحال والمقام قالوا حتى يتفطن من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء حتى يتفضل الناس العقلاء منهم أن هذا الكلام باطل فعلا قال ومن كان حيا حياة في دينه فإنه حينما يحذر من البدع ويبين له أن هذه البدع بدلالة الكتاب والسنة فإنه يتفضل يتفطن كثير من الناس كانوا متفطنين لكثير من الانحرافات العقدية والفكرية عند هذه الجماعات ويحسب الأمر حسابه ويفاصل أهل البدع إن حتى مع الضعف لابد من مفاصلتهم كل يحمي نفسه من أهل البدع ويفاصل البدعة وأهلها وقد يبتل المسلم بأن لا يستطيع مفاصلة أهل البدع هذا تكون ظروف خاصة لبعض الناس قد يتورط الإنسان يعني فلا يستطيع أن يفاصل من نكد الدنيا على الحر أن يرى عدو ما من صداقته بد قد يتورط الإنسان وهذا يكون عادة أمر عام بأن يستطيع مفاصلة أهل البدع ما له من ولاية أو من كثرة كاثرة مع قوة شوكة ففي هذه الحال لا يكلفه الله فوق طاقته إذا استطاع أن يأمر وينهى يحذر من البدع ويردها وهذا يحتاج إلى طالب علم فليفعل وإذا غلب على أمره وما استطاع على الأمر والنهج سبيلاً لضعفه العلم أو لأذيتهم له فإنه يكتفي بالإنكار بقلبه ويتسلى بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا عجز الإنسان عن تغيير المنكر عجزا ليس يعني, يعني يكون فيه معذورا إذن تنتهي هذه الآية قال وثمت أمر آخر وهو ما يحدث من هذه الفسقيات مثل بيوت الدعارة ومصانع الخمر وترويجها بما لم يُعهد في عصور الإسلام الأولى قال كذلك يجب البراءة منه وممن أحدثه ويجب تغييره بحسب الإمكان لأن النبي عليه السلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه يعني ينصح فإن لم يستطع فبقلبه يكون كاره لهذا المنكر كراها قلبية وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان والحمد لله نرى اليوم فرحة من الناس عارمة لما يجري من هدم لمصانع الخمور وتنكيل بالفساق والتجار تجار المحرمات نرى فرحة عالمة من الناس دليل على وجود خير كبير في الناس والحمد لله رب العالمين لكن هذا الخير لابد من تنميته لابد من تنميته حتى يظهر على الناس أثراً في باب الأمر بالمعروف والنيحة المنكر وقد أشرت قبل قليل لهذه هذه المجاملات التي تحصل منا مع أصحاب البدع والمنكرات البدع في الدين أو المنكرات فيه هذه الفسقيات لابد أن يسر في الناس الطريقة الصحيحة في التعامل مع أهل الباطل بدعة أو فسقة لابد أن يتعلم الناس طريقة شرعية أن مجاملتهم ومحاباتهم والضحك معهم واتخاذهم أصحاب وأخدان يعني يجعلهم مقبولون أو مقبولين في المجتمع ولابد أن يشعر هؤلاء أنهم غير مقبولين لابد أن يشعروا هذا الشعور أنهم مرفوضون من الناس ومرفضوا من المجتمع الذي هم فيه فإن هذا يردعهم أو يردع المبتدئين منهم وهذا مكسب حتى هو مكسب إذا ارتدع فقط صغارهم وهذا هو مكسب وهذا الذي ينبغي أن يسرف الناس قال صاحب المتنش الإمام المزني قال فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا قال الشارح من ابتدع ضلالة هذا تنبيه إلى أن البدع متفاوت كلها مسمّاه بدعة وكلها ضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله محدثة بدعة وفي روايات قالوا كله بدعة ظلال لكن البدع تختلف قال منها المكفرة كالرفض والتجهم وحدة الوجود الرفض عقائد الرافضة الشيعة الإمامية الرافضة الذين يكفرون الصحابة بالكامل ويعتقدون عقائد في فئات آل البيت وثنية هذا الروافظ لأن الشيعة أقسام لكن الغالب على الشيعة اليوم أنهم إمامية رافض شيعة إيران وأغلب شيعة هم الصفويون هم الصفويون الروافظ الإماميون هم أغلب الشيعة الناطقين اليوم في الإعلام إعلام رافض نساء الله العافية واتجاههم مر علينا بتعة الجهمية إن جهج صفات الرب جملة وتفصيلها بالأسماء أيضا أما وحدة الوجود طائفة تقول أن الوجود وحدة واحد أن الوجود كله وحدة واحد هو الله. أنت وناو خيال أوهام. مش تهيا لك إنك أنت الآن حي وكله وحدة واحدة والله تبارك تعالى. يقول يعني كل يقول قائلهم منهم ابن عربي زعيم هذا القول ابن عربي ليس ابن العربي من لام القاضي المالكي هذا رجل محترم لكن ابن عربي محي الدين ابن عربي. صوفي يعتقد زعيم وحدة الوجود يقول الكون كله هذه العقيدة كلها كون واحدة واحد هي الرب سبحانه وتعالى ويقول أن قوم نوح لما عبدوا الأصنام والأنداد مش مشركين مش مشركين موحدين يقول الله قال مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا يقول أغرقوا في بحر الهوى وأدخلوا نار الشوق إلى الله تبارك وتعالى كذا يقول يقول أن صار كفار لأنهم جعلوا الرب المسيح بس لكن لو جعل الرب كل شيء وعبده كل شيء كما دار قوم نوح يخشوا الجنة قوم نوح يخشوا الجنة نوح مش فاهم الموضوع عليه السلام يقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا هنا وما الله إلا راهب في كنيسة طائفة من أحط الطوائف طائفة وحدة الوجود من أحط الطوائف وكان لهم يوم ما وجود يعني. وكتاب الذي يقرأ فيه بعض الطرقية كان موجود ومنتشر ولعله ما زال عنده اسمه الدلائل الخيرات في عبارات سيئة هو عبارة عن كتاب أوراد طبعاً أوراد بدعية كلها على طريقتهم لكن عندهم أحد الأوراد في عبارات سيئة جداً تتعلق بهذه العقيدة وانشلني من أوحال الوحدة وأغرقني في بحري وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحر الوحدة أو كلام كهذا الكلام كلام في غاية القبح والنكارة وهذه الطائفة لا شك أنها مشركة كفار هذه الطائفة لا شك أنهم كفار وابدوا عربي يحاول البعض أن يدافع عنه كما فعلت الجزيرة الوثائقية حتى بعض الأفلام الوثائقين تدافع عن الحلاج وعن ابن عربي بعدما أجمع علماء المسلمين في عصر الحلاج على إعدام الحلاج بفتوى كل الفقهاء لضرره وشره وفساده وعقائده الوثنية الخبيث يأتي اليوم بعض من يسموهم بالمفكرين الإسلاميين المفكرين الإسلاميين اليوم لهم ضغيان في الكتابات والقنوات والاستضعفة يحاولون أن يقلبوا الطاولة على أهل الفتوى في ذلك تلك العصوب الذين أفتوا بقتل هؤلاء المفسدين خصوصاً الحلاج وهذه أسليب خبيثة هذه أسليب خبيثة يراد بها إفساد عقائد الناس والدفاع عن أهل الباطل وأهل الزندق وأهل الإنحاج وهؤلاء يعني لهم كما قلت صنفات وكتب وأوراد نسأل الله أن يخلص المسلمين من شغلهم هذا المقصود بوحدة الوجود هذه بدعة مكفرة قال ومنها بدعة مفسقة كالتمشعر يقصد بالتمشعر عقيدة الأشاعرة. الأشعري ليس كافرا لكن عقيدته بدعية الأشعري والما تريد ونحوهم ليسوا, ليسوا كفارا لكنهم يصنفون في طائفة أهل البدعة وهم من المسلمين لأن من المسلم كما أنه في الطاعة لله يتفوتون في الإيمان يتفوتون في الاستقامة منهم من هو محافظ ومنهم من هو منحرف يشرب الخمر كذلك منهم من هو منحرف انحراف عقدي وهو أسوأ من انحراف الفسق العام انحراف عقدي كعقيدة الأشاعر والماتوردية وكثير من البدع في هذا الباب هؤلاء لا يكفروا قالوا منها ما هو مجرد خطيئة يعني بعض البدع مجرد خطيئة كالتحلق للذكر الجماعي نديروا حلقة ونذكر ذكر جماعي هذا من البدع لكنه لا يصل إلا درجة عقيدة مقررة كطريقة الأشاعر والماتوريدية وغيرهم. قال وقد تقدم بعض الأمثلة والمقصود بأن المسلم في الأصل يتبرأ من البدع وأهله المقصود أن المسلم في الأصل يتبرأ من كل بدعة ومن صاحب من كل صاحب بدعة وتتأكد هذه البراءة في البدع الكبار المفسقات والمكفرات قال المزني رحمة الله عليه ويتقرب ويتقرب أو يتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه لا لما قال فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه يتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر ويجتنب أو تجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. قال الشارح المقصود هو بيانه أن الأصل هو هجر المبتديع يهجرون لا يجالسون ولا تتحدث معهم ولا تستفتيهم ولا تقرأ كتبهم ولا تسمع دروسهم ولا لأنهم مثل ما مالجرب يعديهم أيضاً يعدون والشبه خطاف كما كان يقول السلف كانوا يقولون القلوب ضعيفة والشبه خطاف وكانوا يقولون من أصغر إلى صاحب بدع. فقد خرج من العصمة تبرأ من العصمة يعني المكين ما بيشرب يع يعصمه كانوا يعني بعضهم يضع أذنه في أصبع حتى لا يسمع المبتدع أبو أيوب أبو أيوب أو أيوب السختياني أيوب السختياني كان يقول ولا نصف كلمة لما ناقشه واحد قال يا إمام اسمع مني كلمة له ولا نصف كلمة اسمعش منك كتب الكامل أنتم هم ناس من حرفين لا يسمعيني ما هكذا كان السلف يتعاملون مع هذه النماذج التي انحرفت عقدياً انحرفت عقدياً عن ملاجة أهل والجماعة قال أن الأصل هو هجر المبتدعة والتقرب إلى الله بذلك كما يتقرب ببغضهم ومفاصلتهم مفاصل يعني هي الهجر هذا هو الأصل وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك كما بسطنا الكلام على هذه المسألة في الحد الفاصل من المسائل. الحد الفاصل كتاب للمصنف رحمة الله عليه باسموه الحد الفاصل بين الحق والبعض، ثم تقل إلى الكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم نقف عنده نكمل في لقاء القادم من أحيان الله وابقانا ونكتفي بهذا القدر صلي لهم وسلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك